أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 119. سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا نحب الظالمين 110. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ, من هَادٍ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَنَارَ اللَّهِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُنذِرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى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 قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من كثير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وَإِنَّ إِذَا ذَاقَنَا الْبَشَرُ رَحْمَةً نَّرَحْمَتُهُ فَرِحِينَ وَإِن تُصِبْهُم مُّسِيئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْمَنَّانَ كَانَ غَفُورًا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء وَمَا خَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ عليه الحكيم، وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما كنت تدري من كتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورًا.